Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Ahsabannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum صَدَقَ وَلَ يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن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 ايَ نَجْعَلُكُمْ فَوْقَنَا نُبَيِّنُ قَوْمَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يقول آمنا بالله فإذا عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم الاليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا بِئْلَنَا وَالنَّحْمِلُ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنَ الْخَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُ النَّاسُ أثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ الْأَثْقَالِ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَن 119. ولقد أرسلنا نوحا قوم قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا 114. فتخلقون إفكا 115. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 116. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 117. تكذبوا فقد كذبوا من وما على الرسول إلا البلاغ 124. إن الله على كل شيء قدير 125. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوْطَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا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 حَدٍّ مِنَ الْعَالَمِينَ أَعِنَّكُمْ مَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ 117. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين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 141. وكثل الذين اتخذوا فَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ والله يعلم ما تسمعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا من ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا المرتابا آياتنا إلا الظالمون ولا ينتن بوته وهم لا يشعرون يستعج Yeah جَري مِن تَحتِها الأنهارُ خالدينَ فيها نعمَ أجرُ الشمس والقمر ليقولن نوماً فان انفكوا الله يبسط 119. فلما نجاهم إلى البر لذا هم يشركون 110. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 111. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل وَبِنْعَمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضْلَهُ مِنْ مَنِ